أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاء